يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلياتا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا نفعا لَا يَفْسُقُونَ ضَرَّ وَلَا نَفْعٌ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِنَاقٌ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ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 وَقَالُوا ما لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَّوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلقَى إِلَيْكَ كنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ ان ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضرب له الامثال فضلوا فلا يستقيمون سبيلا فبارك الذي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 كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون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 قُلْتُمْ مَعِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَهِمْ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 وَما أَرسَلناَا قَضكَ منِنَ الموسَلينَ إِلا إِهُ لا يَأكُلونَ القلَامَ وََمشونَ فِي الأسو وَجَعَنا بَضَكُم مِبَعْض فتنَةً تَصبُِون وَوكانَ رَبّكَ بَصْنار وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا كبيرا يوم يرون الملائكة يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبدا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 ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول سبيلا يا ويلتا, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإنسان قذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 وَلاَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيَّنَاهُمَا فِيهِمَا بَيِّنًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَّا فَانتَظِرُوا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا أياما وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّوْسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا عِنْدَ رَبِّنَا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًّا نُتَبِّرُنَا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن انياتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيل ارا انت من اتقى دينه هو فانت تكون عليه وكيلا أَمْ تَحْتَبُ أَنَّ أَكْفَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دليلاً.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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنعَامًا وَأَنَاسِيَ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تتعي الكافرين وجاهدوا به جياذا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا الذنفرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نتبا وصهرا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 لا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وَكَفَى به بِذُنُوبِ عِبَادِهِ قَطِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدْ لِلرَّحْمَنِ قَ أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مهيرا وهو الذي جعل الليل والنهار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 والذين يقولون ربنا اصرق عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها تاءت مستقرا ومقاما والذين إذا ولم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إِلَّا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يُضَافُ لَنَا كُلُّ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 وعميالا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة عين وجعلنا للمتقين إماما أولا 119. ويحبون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 110. قالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 111. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم